بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى سورة الصافات والصافات صفة تقديره والجماعات الصافات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله وقيل هو من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون فالزاجرات زجرا هي الملائكة تزجر السحابة وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي فالتاليات ذكرى هي هي الملائكة تتلو القرآن والذكر وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد ورب المشارق يعني مشارق الشمس وهي 360 مشرقة وكذلك المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة من مشرق منها وتغرب في مغرب واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها بزينة الكواكب قرا بإضافة الزينة إلى الكواكب والزينة تكون مصطرا واسما لما يزان به فإن كان مصطرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديره بأن زينت الكواكب السماء أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن زيننا الكواكب وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة وقرئ بتنوين زينة هو خفض الكواكب على البدل ونصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة وحفظا منصوب على المصدر تقديره وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنى لأن المعنى إن جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا مارد أي شديد الشر لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الضمير في يستمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة وقرئ يسمعون بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلون والتسمع طلب السماع فنفي, السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة بالتشديد والأول أرجح لقوله إنهم عن السمع لمعزولون ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يرمون بالكواكب ويقذفون أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها الناس تنقض قال النقاش ومكي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منا قال ابن عطية وفي هذا نظر دحورا أي طردا وإبعادا وإهانة لأن الدحر الدفع بعنف، وإعرابه مفعول من أجل أو مصدر من يقذفون على المعنى أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين عذاب واصب أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم إلا من خطف الخطفة من في موضع رفع بدل من الضمير في قوله لا يسمعون والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة شهاب ثاقب أي شديد الإضاءة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ الضمير لكفار قريش والاستفتاء نوع من السؤال وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجه لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم ومن خلقنا يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب وقيل يراد به ما تقدم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددنا ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات أشد خلقا منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على اعادتكم بعد فنائكم إنا خلقناهم من طين اللازل اللازم اللازم أن يلزم ما جاوره ويلفق به ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم بل عجبت ويسخرون أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة وقرئ عجبت بضم التاء وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منه الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي خفي سبب والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعل هذا لا يستحيل على الله ويسخرون تقديره وهم يسخرون منك أو من البعض وإذا, رأ... وإذا رأوا آية يستسخرون الآية هنا العلامة كالشقاق القمر ونحوه وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة أراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات فلم يؤمن ويستسخرون معناه يسخرون فيكون فعلا واستعمل بمعنى واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخرية أئذا متنا وكنا ترابا الآية معناها استبعادهم البعث وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعد أو آباؤنا بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرئ بالإسكان عطفا بأو قل نعم وأنتم داخلون، أي قل تبعثون والداخر الصاغر الذليل زجرة واحدة هي النفخة في الصور للقيام من القبور فإذا هم ينظرون يحتمل أن يكون من النظر للأبصار أو من الانتظار أن ينتظرون ما يفعل بهم هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل الذي بعده احشر الآية خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا وأزواجهم يعني نساءهم المشركات وقيل يعني اصنامهم وقرناءهم من الجن والإنس وما كانوا يعبدون يعني الأصمام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك فهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها إنهم مسؤولون يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول أرجح لأنه أهم ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكونوا مسؤولون عامل عاملا فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر مستسلمون أي مقادون عاجزون عن الانتصار قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الضمير في قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجن اليمين هنا يحتمل ثلاث معان: الأول أن يراد بها طريق الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمال والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه والثاني أن يراد به القوة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين الضمير في قالوا للكبراء من الكفار أو للشياطين والمعنى أنهم قالوا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم باختياركم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي وجب العذاب علينا وعليكم وإنا لذائقون معمول القول وحذف معمول ذائقون تقديره وجب القول بأن ذائقون العذاب فأغويناكم إن كنا غاوين أي دعوناكم إلى الغي لأن كنا على غي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الضمير في يقولون لكفار قريش ويعنون لشاعر مجنون محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرد الله عليهم بقوله بل جاء بالحق أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق وصدق المرسلين الذين جاءوا قبله لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبوته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة والسلام إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع بمعنى لكن وقرئ مخلصين بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره على سرور متقابلين السرور جمع سرير وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالانس وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره يطاف عليهم بكأس من معين الذين يطوفون عليهم الولدان حسب ما ورد في الآية الأخرى والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس وقيل الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لا والمعين الجار الكثير ووزنه فعيل والميم فيه أصلية وقيل هو مشتق من العين والميم زائدة ووزنه مفعول لذة أي ذات لذة فوصفها بالمصدر اتساعا لا فيها غول الغول اسم عام في الأذى والضير ومنه يقال غاله يغوله إذا أهلكه وقيل الغول وجع في البطن وقيل صداع في الرأس وإنما قدم المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها ولا هم عنها ينزفون أي لا يسكرون من خمر الجنة ومنه النزيف وهو السكران وعن هنا سببية كقولك فعلته عن أمرك أي لا ينزفون بسبب شربها قاصرات الطرف معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن عين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين في جمال كأنهن بيض مكنون قيل شبههن في اللون ببيض النعام فإنه بياض خالطه صفرة حسنة وكذلك قال امرؤ القيس كبكر مقنات البياض بصفرة وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو المكنون المصون تحت القشرة الأولى وقيل أراد الجوهر المصون فأقبل لبعضهم على بعض يتساءلون هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم والمعنى يشربون فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا إني كان لي قرين قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من الجن يقول أئنك لمن المصدقين معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا والآخرة لمدينون أي مجازون ومحاسبون على الأعمال ووزنه مفعول وهو من الدين بمعنى الجزاء والحساب قال هل أنتم مطلعون قال ذلك القائد لرفقائه في الجنة أو للملائكة أو لخدامه هل أنتم مطلعون على النار لأريكم ذلك العزيز فيها ورؤيا أن في الجنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار في سواء الجحيم أي في وسطها قالت الله إن كت لتردين أي تهلكني بإغوائك ورد الهلاك وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه الذي في النار من المحضرين في العذاب أثما نحن بميتين؟ هذا من كلام المؤمن خطاب لقرينه أو خطاب لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعا إن هذا لهو الفوز العظيم يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى وكذلك يحتمل هذه الوجوه في قوله لمثل هذا فليعمل العاملون والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا به ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا ففيه تخصيص على العمل الصالح أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة وقل ما ذكر من وصفها وقال الزمخشري الإشارة إلى قوله رزق معلوم والنزل الضيافة وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما لأن الكلام تقرير وتوضيح. إنا جعلناها فتنة للظالمين قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة في الزقوم قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر فالفتنة على هذا البتلاء في الدنيا وقيل معناه عذاب الظالمين في الآخرة والمراد بالظالمين هنا الكفار إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي تنبت في قعر جهنم وترتفع أغصانها إلى دركاتها طلعها كأنه رؤوس الشياطين الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وان لم يروها و... ولذلك يقال للقبيح المنظر وجه شيطان وجه الشيطان وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن وقيل هو صنف من الحيات لشوب من حميم أي مزاجا من ماء حار فإن قيل لما عطف هذه الجملة بثم فالجواب من وجهين أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان فالمعنى أنهم يملؤون البطون من شجر الزقوم وبعد ذلك يشربون الحميم والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله يهرعون الإهراء الإسراء الشديد ولقد نادانا نوح أي دعانا فالمعنى دعاؤه بإهلاك قومه ونصرته عليهم إن الكرب العظيم يعني الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين أهل الأرض كلهم من ذرية نوح لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة تناسل من أولاده الثلاثة سام وحام ويافذ وتركنا عليه في الآخرين معناه أبقينا عليه ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة سلام على نوح في العالمين. هذا التسليم من الله على نوح عليه السلام. وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكية. أي تركنا هذه الكلمة. تقال له يعني أن الخلق يسلمون عليه. فيبدأ بالسلام على القول الأول لا على الثاني. والأول أظهر. ومعنى في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين. كما تقول أحب فلانا في الناس أي أحبه خصوصا من بين الناس ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر في هذه السورة وإن من شيعته لإبراهيم الشيعة الصنف المتفق فمعنى من شيعته من على دينه في التوحيد والضمير يعود على نوح وقيل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر إذ جاء ربه عبارة عن إخلاصه وإقباله على الله تعالى بكليته وقيل المراد المجيء بالجسد بقلب سليم أي سليم من الشرك والشك وجميع العيوب أئذ آلهة دون الله تريدون؟ الإفكو الباطل وإعرابه هنا مفعول من أجله وآلها مفعول به وقيل أإفكا مفعول به وآلها بدل منه وقيل أإفكا مصدر في موضع الحال تقديره آثين أي كاذبين والأول أحسن فما ظنكم برب العالمين المعنى أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره أو أي شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه فالمقصود على المعنى الأول تهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدعوه إلى الخروج معهم فحينئذ قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنها كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظر في النجوم ليرى وقت الحمى واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمى والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم والثالث أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال إني سقيم والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست بنجوم السماء وهذا بعيد وقوله إني سقيم على حسب الأقوال أو على حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلا ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات إحداها قوله إني سقيم ويحتمل أن يكون كذبا صراحا وجاز له ذلك لهذا الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام ويحتمل أن يكون من المعارض فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان لابد له أن يمرض أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له وهذان التأويلان أولى لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق أما المعارض فهي جائزة فتولوا عنه مجبرين أي تركوه إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم وقيل إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي وخافوا منه وتباعدوا منه مخافة العدوى فراغ ماله فقال ألا تأكلون إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الأصنام ضربا باليمين أي يمين يديه وقيل بالقوة وقيل بالحرف وهو قوله تالله لأكيدن أصنامكم والأول أظهر وأليق بالضرب وضربا مصدر في موضع الحال يزفون أي يسرعون قال أتعبد. أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب والله خلقكم وما تعملون ذهب قوم إلى أن ما مصطرية والمعنى الله خلقكم وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد وقيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام وقيل إنها نافية وقيل إنها استفهامية وكلاهما باطل قالوا بنو له بنيانا قيل البنيان في موضع النار وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه فأراد به كيدا يعني حرقه بالنار فجعلناهم الأسفلين أي المغلوبين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قيل إنه قال هذا بعد خروجه من النار وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام وقيل إنه قال ذلك قبل أي يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهدين على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنيا وعلى القول الثاني إلى الجنة. وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربي بقلبي أي مقبل على الله بكلية تارخ سواه. ربي هبلي من الصالحين يعني ولدا من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي عاقل. واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل عليه السلام ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمئة من الإبل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحاق فدل ذلك على أن الذبيح غيره والثالث أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة إسماعيل وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق وحجتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحاق لقوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب والثاني أنه روى أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيس الله فلما بلغ معه السعي يريد بالسعي هنا العمل والإبادة وقيل المشي وكان حينئذ ابن ثلاثة عشرة سنة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو الفعل أو أمر في المنام أنه يذبح والأول أظهر في اللفظ هنا والثاني أظهر في قوله افعل ما تؤمر ورؤية الأنبياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين فانظر ماذا ترى إن قيل لم شاوره في أمر هو حتم من الله فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب فلما أسلم أي استسلم وانقاد لأمر الله وتله للجبين أي صرعه بالأرض على جبينه وللإنسان جبينان حول الجبهة وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره فلما أسلم كان ما كان من الأمر العظيم وقال الكفيون جوابها تله والواو زائدة وقال بعضهم جوابها ناديناه والواو زائدة قد صدقت الرؤية يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبها ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك أي وفيت حقها من العمل فإن قيل إنه أمر بالذبح ولم يذبح فكيف قيل له صدقت الرؤيا الجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح لو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه البلاء المبين أي الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المحنة البينة الصعوبة وفديناه بذبح عظيم الذبح اسم لما يذبح وأراد به هنا الكبش الذي فدي به وروي أنه من كباش الجنة وقيل إنه الكبش الذي قرب به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبل وروي في القصص أن الذبيح قال لإبراهيم اشد رباطي لألا أضطرب ووصرف بصرك عني لألا ترحمني وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكرش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية وتركناه لعدم صحته كذلك نجزي المحسنين إن قيل لما قال هنا في قصة إبراهيم كذلك دون قوله إن وقال في غيرها إنا فالجواب أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها إنا كذلك فأغنى عن تكرار ولقد مننا على موسى وهارون يعني بالنبوة وغير ذلك من الكرب العظيم يعني الغرق أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم ونصرناهم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم وهذا ضعيف وآتيناهم الكتاب المستبين يعني التوراة ومعنى المستبين البين وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع وإن إلياس لمن المرسلين من ذرية هارون وقيل, وقيل إنه إدريس وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أتدعون بعلا البعل في اللغة الرب بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم صنم يقال له بعل بك سلام على آل ياسين آل هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم لإلياس وقيل لأبي وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ إلياسين بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس حذفت منه الياء كما حذفت من أعجمين وقيل سمي كل واحد من آل ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في إلياس عجوزا في الغابرين قد ذكر وإن يونس لمن المرسلين قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء إذ أبق إلى الفلك المشحون أي هرب إلى السفينة والفلك هنا واحد والمشحون المملوء وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا وقيل إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسب ما أعلمه الله فلما رأى, فلما رأى قومه مخايل العذاب آمنوا فرفع الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب فساهم فكان من المدحضين معنى ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجة وسبب مقارعته أنه لما ركب السفينة وقفت ولم تجري فقالوا إنما وقفت من حدث احدثه أحدنا فنقترع لنرى على من تخرج القرعة فنطرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم أي فعل ما يلام عليه وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج فلولا أنه كان من المسبحين تسبحه هو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسب ما حكى الله عنه في الأنبياء وقيل هو قوله سبحان الله وقيل هو الصلاة واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت فقيل ساعة وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون يوما. فنبذناه بالعراء العراء الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل وقيل يعني الساحل وهو سقيم روي أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم وانبتنا عليه شجرة من يقطين أي انبتناها فوقه لتظله وتقيه حر الشمس واليقطين القرع وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد, برد الظل ولينا اللمس وكبر الورق وأن الزباب لا يقربه فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الزباب وقيل اليقطين كل شجرة لا ثاق لها كالبقول والقرع والبطيخ والأول أشهر وأرسلناه إلى مئة ألف يعني رسالته الأولى التي أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت والأول أشهر أو يزيدون قيل أو هنا بمعنى بل وقرأ ابن عباس بل يزيدون وقيل هي بمعنى الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول. هم مئة ألف أو يزيدون واختلف في عددهم فقيل مئة وعشرون ألفا وقيل مئة وثلاثون ألفا وقيل مئة وأربعون ألفا وقيل مئة وسبعون ألفا فآمنوا فمتعناهم إلى حين روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم وفرقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا فرفع الله العذاب عنهم إلى حين يعني لانقضاء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون قال الزمخشري إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهما والضمير المفعول لقريش وسائر الكفار اي على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزة ثم قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقوله وهم شاهدون ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم يعلموا ثم أخبر عن كذبهم في قولهم ولد الله ثم قررهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرة. اصطفى دخلت همسة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل ما لكم هذا استفهام معناه التوبيخ وهي في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لكم أم لكم سلطان مبين أي برهان بين فأتوا بكتابكم تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة الضمير في جعلوا لكفار العرب وفي معنى الآية قولان أحدهما أن الجن هنا الملائكة وسميت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم إنهم بنات الله والقول الثاني إن الجن هنا الشياطين وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجن فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. من قال إن الجنة الملائكة، فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفار. أي قد علمت الملائكة أن الكفار محضرون في العذاب. ومن قال إن الجنة الشياطين، فالضمير يعود عليهم. أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب. إلا عباد الله المخلصين. استثناء منقطع من المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب أو, أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهل فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم هذا خطاب للكفار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاسنين مضلين والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول بفاسنين والمعنى إنكم أيها الكفار وكلما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من قضى الله أنه يصل الجحيم أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه يعود على الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام تقديره ما منا ملك إلا وله مقام معلوم وحذف الموصوف لفهم الكلام والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه لأن منهم من هو في السماء الدنيا وفي الثانية وفي السماوات وحيث شاء الله ويحتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف وإنا نحن إنا لنحن الصافون أي الواقفون في العبادة صفوفا ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون وإنا لنحن المسبحون قيل معناه المصلون لأن الصلاة يقال لها تسبيح وقيل معناه القائلون سبحان الله وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال إنهم بنات الله وشركاء له معترفوا اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة وقيل إن هذا كله من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المسلمين والأول أشهر وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين الضمير لكفار قريش وسائر العرب والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لو أرسل الله إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به الضمير للذكر أو لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدم له ذكر فسوف يعلمون تهديد ووعيد لهم على كفرهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون المعنى سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم وان جندنا لهم الغالبون هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان وبهزيمة الاعداء في القتال وبالسعادة في الاخره فتول عنهم حتى حين أي أعرض عنهم وذلك موادعة منسوخة بالسيف والحين هنا يراد به يوم بدر وقيل حضور آجانهم وقيل يوم القيامة وأبصر فسوف يبصرون هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم أَفَبِعَذَابِنَا يستعجلون إشارة إلى قولهم متى هذا الوعد وامطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك فإذا نزل بساحتهم الساحة الفناء حول الدار والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يريد على الإنسان من محظور وسوء فساء صباح المنذرين الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزايا ومقصد الآية التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن انذروا فلم ينفعهم الإنذار وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيش يحل بهم فلم يقبلوا نصه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم وأبصر كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة فإن قيل لما قال أولا أبصرهم وقال هنا أبصر فحذف الضمير المفعول فالجواب من وجهين أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اقتصارا والآخر أنه حذف ليفيد العموم في من تقدم وغيرهم كأنه قال أبصر جميع الكفار بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما لا يليق به فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة والعزة إن أراد بها عزة الله فمعنى رب العزة ذو العزة وأضافها إليه لاختصاصه بها وإن أراد بها عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى رب العزة مالكها وخالقها ومن هذا قال محمد بن سحنون من حلف بعزه الله فإن أراد صفة الله فهي يمين وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم ويكون ذلك تكميلا لقوله إنهم لهم المنصورون وأما الحمد لله فيحتمل أن يريد به الحمد لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن يريد الحمد لله على الإطلاق سورة داود عليه السلام صاد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختص بهذا أنه قيل في معناه صدق محمد وقيل هو حرف من اسم الله الصمد أو صادق الوعد أو صانع المصنوعات والقرآن ذي الذكر هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند الله وإن محمدا لصادق وشبه ذلك وقيل جوابه في قوله صاد إذ هو بمعنى صدق محمد وقيل جوابه إن كل إلا كذب الرسول وهذا بعيد وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعد ومعنى ذي الذكر ذي الشرف والذكر بمعنى الموعظه أو ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة بل الذين كفروا في عزة وشقاق الذين كفروا يعني قريشاً وبل للإضراب عن كلام محدوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق والعزة التكبر والشقاق العداوة وقصد المخالفة وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما كم أهلكنا من قبلهم من قرن إخبار يتضمن تهديدا لقريش فنادوا ولا تحين مناص المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. ولا بمعنى ليس وهي لا النافيه زيدت عليها علامة التانيث كما زيدت في ربه وثمة. ولا تدخل لا ت إلا على زمان واسمها مضمر. وحين مناص خبرها والتقدير ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص والمناص. المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر وعجب أن جاءهم منذر منهم الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم وقال الكافرون كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصدا لوصفهم بالكفر اجعل الالهه الها واحدا هذا انكار منهم للتوحيد وسبب نزول هذه الايات ان قريشا اجتمعوا وقالوا لابي طالب كف ابن اخيك عنا فانه يعيب ديننا ويذم الهتنا ويسفه احلامنا فكلمه أبو طالب في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قولوا لا إله إلا الله فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر وأن امشوا معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده، إن هذا لشيء يراد هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد إليه والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك فيكون الكلام على نسق واحد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا أيضا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى لأنها بعد ملة موسى وغيره وهم يقولون بالتسليف لا بالتوحيد وقيل المراد ملة قريش أي ما سمعنا بهذا في المله التي أدركنا عليها اباءنا وقيل المراد الملة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء إن هذا إلا اختلاق هذا أيضا مما حكى من كلامهم والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب أأنزل عليه الذكر من بيننا الهمزة للإنكار والمعنى أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم بل هم في شك من ذكري هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده فلذلك كفروا ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن بل لما يذوقوا عذاب هذا وعيد لهم وتهديد والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوه من شاء ويمنع من شاء بل يعطيها الله لمن يشاء ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب لأنه العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم فيما أنكروا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما هذا ايضا رد عليهم والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاءوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار وأما أم الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها فليرتقوا في الأسباب هذا تعجيز لهم وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يصعدوا والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو وقيل هي أبواب السماء والمعنى إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغيرها وما هنالك صفة لجند وفيها معنى التحقير لهم والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد وقيل الإشارة إلى موضع بدر ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا وفرعون ذل الأوتاد قال ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها وقيل كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم وقيل أراد المباني العظام الثابتة ورجحه ابن عطية وقال الزمخشري إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل في ظل ملك ثابت الاوتاد واصحاب الأيكة قد ذكر وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ينظر هنا بمعنى ينتظر وهؤلاء يعني قريشا والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعب قيل الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل أو شدة والأول أظهر وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لها من فواق فيه ثلاثة أقوال الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة الثاني ما لها من ترداد أي إنما هي واحدة لا ثانية لها الثالث ما لها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتين اللبن وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق لأن فواق الفاقة بالضم والقولان الأولان على الفتح والضم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا القط في اللغة له معنيان أحدها الكتاب والآخر النصيب وفي معناه هنا ثلاثة أقوال أحدها نصيبان من الخير أي دعوا ان يجعله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم من العذاب فهو كقولهم أمصر علينا حجارة من السماء الثالث صحائف أعمالنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الأيد القوة وكان داود جمع قوة البدن وقوة الدين والملك والجنود والأواب الرجاع إلى الله فإن قيل ما المناسبه بين أمر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود فالجواب عندي أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه الصورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعد له بالنصر وتفريج الكرب وإعانة له على ما أمر به من الصبر وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفة وحسن المآب فكانه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك فاصبر ولا تحزن على ما يقولون ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفة وحسن المآب ثم ذكر من بعد ذلك ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وايضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها بالخير العظيم فأمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن عطية المعنى أذكر داود ذا الأيدي في الدين فتاس به وتايد كما تايد وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال كأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأناب فما ظن بكم مع كفركم ومعاصيكم وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام حيث جعله مثالا يهدد الله به الكفار وصرح بأنه زل وأن الله وبقه على زلته ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بنثل هذا والإشراق يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفر شعاعها وهو وقت الضحى وأما شروقها فطلوعها محشورة أي مجموعة كل له أواب أي كل مسبح لأجل تسبيح داود ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجاع أي يرجع إلى أمره وآتيناه الحكمة قيل يعني النبوة وقيل العلم والفهم وقيل الزبور وفصل الخطاب قال ابن عباس هو فصل القضاء بين الناس بالحق وقال علي بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي وقيل, وقيل أراد قولا أما بعد فإنه أول من قالها وقال الزمخشري معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به وهذا المعنى اختاره ابن وجعله من قوله تعالى إنه لقول فصل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب جاءت هذه القصة بنطب الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك عدل وزور واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة وروي أنهما جبريل وميكائيل بعثهم الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها فأفتى بفتيا هي واقعة عليه في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر وسنذكر القصة بعد هذا ومعنى تسوروا المحراب علو على سوره ودخلوا والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد ويحتمل أن يكون المتسور المحراب اثنين فقط لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسوروا ودخلوا وفزع منهم على وجه التجوز والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان ويحتمل أنه جاء مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم وتجيء الضمائر المجموعة حقيقة وعلى هذا عول الزمخشري إذ دخلوا على داود ففزع منهم العامل في إذ هنا تسوروا وقيل هي بدل من الأولى وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسوروا ورد الزمخشري ذلك وقال إن العامل فيها محذوف تقديره هل أتاك نبأ تحاقم الخصن إذ تسوروا وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب وقيل إن ذلك كان ليلة خصمان بغى بعضنا على بعض تقديره نحن خصمان ومعنى بغى تعدى ولا تشطط أي لا تجر علينا في الحكم يقال أشط الحاكم إذا جار وقرئ في الشاذ لا تشطط بفتح التاء أي لا تبعد عن الحق يقال شط إذا بعد سواء الصراط أي وسط الطريق ويعني القصد والحق الواضح إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجه واحدة فقال أكفلنيها وعزني في القطاب هذه حكاية كلام أحد الخصمين والأخوة هنا أخوة الدين والنعجة في اللغة, في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن وهي هنا عبارة عن المرأة ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في كفالتي وقيل جعلها كفلي اي نصيبي ومعنى عزني في الخطاب اي غلبني في الكلام والمحاورة يقال عز فلان فلانا اذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها وقد اختلف الناس فيها واكثر القول فيها قديما وحديثا حتى قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلته حدين لمرتكب من حرمة من رفع الله محله ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل وتزوجها داود عليه السلام فولد, فولد له منها سليمان عليه السلام وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالا لقصته فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين مرأة التي كانت لداود ولي نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن مرأته، فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فقامت القجة عليه بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما فشعر داود أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه فاستغفر ربه وخر راكعا ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعا وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الأضرار سيئات المقربين وأيضا فإنه كان له تسع وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزا وروي هذا الخبر على وجه آخر وهو أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه فأعجبه فمد يده ليأخذه فطار على الكوة فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانه فأعجبته ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند كتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع قلما تخلص أحد منه فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدا فتزوج داود امرأته فأوثب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته بعده مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها وقيل إن داود هم بذلك كله ولم يفعله وإنما وقعت المعاتبة على همه بذلك وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منهما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصة وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج سؤال مصدر مضاف إلى المفؤول وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه فإن قيل كيف قال له داود لقد ظلمك قبل ان يثبت عنده ذلك فالجواب انه روي ان الاقرع اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارا ويحتمل ان يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحه قوله وقد قيل ان قوله لاحد الخصمين لقد ظلمك قبل ان يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها واناب وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الخلطاء هم الشركاء في الأموال ولكن الخلطة أعم من الشركة ألا ترى أن الخلفة في المواشي ليست بشركة في رقابها وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي والتسلية بالتأسي للخصم الذي بقي عليه وقليل ما هم ما زائدة للتأكيد وظن داود أنما فتناه ظن هنا بمعنى شعر بالأمر وقيل بمعنى أيقن وفتناه بمعنى اختبرناه وخر راكعا وأناب معنى خر ألقى بنفسه على الأرض إنما حقيقة ذلك في السجود فقيل إن الركوع هنا بمعنى السجود وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد الركع أن ومعنى أناب تاب وروي أنه بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك خلافا للشافعي إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب أو عند قوله وحسن مآب وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب الزلفة القربة والمكانة الرفيعة والمآب المرجع في الآخرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تقديره قال الله يا داود وخلافة داود بالنبوة والملك قال ابن عطية لا يقال خليفة الله إلا لنبي وأما الملوك والخلفاء فكل منهم خليفة الذي قبله وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة أي عبثا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما ذلك ظن الذين كفروا المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا بغير الحكمة فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الاخروي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء ففي هذا استدلال على الحشر والجزاء وفيه أيضا وعد ووعيد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الصافنات جمع صاف وهو الفرس الذي يرفع إحدى رجليه او يديه ويقف على طرف الأخرى وقيل الصاف هو الذي يسوي يديه والصفن علامة على فراهة الفرس والجياد السريعة الجري واختلف الناس في قصص هذه الآية فقال الجمهور إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس وقيل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي العصر فأسف لذلك وقال رد علي الخيل وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها إلا اليسير فأبدله الله أسرع منها وهي الريح وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوز فكيف يفعله سليمان عليه السلام وأين ذنب للخيل في تفويت الصلاة فقال بعضهم إنما عقرها ليأكلها الناس وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله وقال بعضهم لم تكتوا الصلاة ولا عقر الخيل بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت إصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة وقيل إن المسح عليها كان وثما في سوقها وأعناقها بوسم حبس في سبيل الله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي معنى هذا يختلف على حسب اختلاف في القصة فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال أحدها أن الخير هنا يراد به الخيل وزعم أن الخيل يقال لها خير وأحببت بمعنى آثرته أو بمعنى فعل يتعدى بعن كأنه قال آثرت حب الخيل فشغلني عن ذكر ربي والآخر أن الخير هنا يراد به المال لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله تعالى أو ترك خيرا أي مالا والثالث أن المفعول محذوف وحب الخير مصدر والتقدير أحببت هذه الخيل مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي واما الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه الخيل فاشار بازالتها فالمعنى انه قال اني احببت حب الخير الذي عند الله في الاخره بسبب ذكر ربي وشغلني ذلك عن النظر الى الخيل حتى توارت بالحجاب الضمير للشمس وان لم يتقدم ذكرها ولكنها تفهم من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيها والمعنى حتى غابت الشمس وقيل إن الضمير للخيل ومعنى توارث للحجاب دخلت استبلاتها والأول أشهر وأظهر ردوها علي أي قال سليمان ردوا الخيل علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق السوق جمع ساق يعني سوق الخيل وأعناقهم أي جعل يمسحها مسحا وهذا المسح يختلف على حسب الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لها أو وسمها للتحبيس ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها وفي ذلك أربعة أقوال الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه, وكان فيه اسم الله فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى فنزعه يوما ودفعه إلى جارية فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له روي أن اسمه صخر فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى والناس يظنون أنه سليمان وخرج سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتم وكان الجني قد رماه في البحر فلبس سليمان الخاتم وعاد <تصفيق> إلى ملكه ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه والجسد الذي ألقي على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه والقول الثاني أن سليمان كان لهم رأة يحبها وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان فسألته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنما معبودا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يوما فلما علم به كسره فالفتنة على هذا عمل الصورة والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدا فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه فالفتنة على هذا حبه الولد والجسد هو الولد لما مات وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح القول الرابع أنه قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه وأما القول الثاني فضعيف أيضا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي. أو يأمر نبي بعمل صنم وأما القول الثالث فضعيف أيضا وأما القول الرابع فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الآية قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قدم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم الأولى والأهم فإن قيل لأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا فالجواب من وجهين أحدهما أنه إنما قال ذلك لألا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني لملكه فقصد ألا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره والآخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوته فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاد معنى رخاء لينة وطيبة وقيل طائعة له وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة في الأنبياء وحيث أصاب أي حيث قصد وأراد والشياطين كل بناء وغواص الشياطين معطوف على الريحة وكل بناء بدل من الشياطين أي سخرنا له الريحة والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر وآخرين مقرنين في الاصفاد أي آخرين من الجن موثوقين في القيود والأغلال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له والمعنى أن الله قال له أعط من شئت وامنع من شئت وقيل المعنى أمن على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود والأول أحسن وهو قول ابن عباس بغير حساب يحتمل, يحتمل ثلاثة معان أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل والآخر بغير تضييق عليك في الملك والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب قد ذكر في قصة داود واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما ومعناه واحد وهو المشقة فإن قيله لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان فالجواب من أربعة أوجه أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره وقيل إنه كانت له شات فذبحها وطبخها وكان له جار جائع فلم يعطي جاره منها شيئا والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان لذلك والثالث أنه روي أن الله صلف الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه تعليق الحق أن سيدنا أيوب لم يصبه الجذام وإنما أصابه مرض باطني لا ينفر منه الناس لعصمة الأنبياء من ذلك انتهى والرابع روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لها ذلك عدو الله الشيطان وحينئذ دعا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب التقدير قلنا له, قلنا له اركض برجلك فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية, صافية باردة فشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسدي، واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسدي، وروي أنه ركب الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى وهبنا له أهله ذكر في الأنبياء وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث الضغث القبضة من القضبان، وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مئة سوط إذا برئ من مرضه وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد لزوجك أذهبت ما به من المرض فأمره أن يأخذ ضغثا فيه مئة قضيب، فيضربها به ضربة واحدة فيبر في يمينه وقد ورد مثل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حد رجل زنى وكان مريضا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذق نخلة فيه شماريخ مئة فيه شماريخ مئة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود والنسائي وأخذ به بعض العلماء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه أولي الأيدي والأبصار الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحات وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة ومعناه أولو النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أياد وقرأ ابن مسعود قول الأيدي بغير ياء فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله داود ذا الأيد إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا أو أخلصناهم دون غيرهم وخالصة صفة خذف موصوفها تقديره بخصبة خالصة وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على بيان على وجه البيان والتفسير لها. والدار يحتمل أن يريد به الدار الآخرة أو الدنيا. فإن أراد به الآخرة، ففي المعنى ثلاثة أقوال: أحدها أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله والثالث أن معناه ثواب الآخرة أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة والأول أظهر وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق الأخيار جمع خير بتشديد الياء أو خير المخفف من خير كميت مخفف من ميت وذا الكفل ذكر في الأنبياء هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه الصورة من ذكر الأنبياء وقيل الإشارة إلى القرآن بجملة هو الأول أظهر وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر قاصرات الطرف ذكر في الصافات أتراب يعني أسنانهن سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن وقيل إن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء ما له من نفاد أي ما له من فناء والانقضاء هذا وإن للطاغين لشر مآب تقديره الأمر هذا لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا ثم ابتدأ وصف أهل النار ويعني بالطاغين الكفار هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا مبتدأ وخبره حميم فليذوقوه اعتراف بينهما والحميم الماء الحار والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها وهو صديد أهل النار وقيل ما يسيل من عيونهم وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله وآخر من شكله أزواج آخر معطوف على حميم وغساق تقديره وعذاب آخر قيل يعني الزمهرير ومعنى من شكله من مثله ونوعه أي من مثل العذاب المذكور وأزواج معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخر والمعنى أنهما أصناف من العذاب وقال ابن عطية آخر مبتدأ, آخر مبتدا واختلف في خبره فقيل تقديره ولهم عذاب آخر وقيل أزواج مبتدا ومن شكله خبر أزواج والجملة خبر آخر وقيل أزواج خبر الاخر ومن شكله في موضع الصفة وقرئ آخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره لأنه جمع مثله هذا فوج مقتحم معكم الفوج جماعة من الناس والمقتحم الداخل في زحام وشدة وهذا من كلام خزلة النار خاطبوا به رؤساء القفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه وقيل هو كلام أهل النار بعضهم لبعض والأول أظهر لا مرحبا بهم أي لا يلقون رحبا ولا خيرة، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا لهم لا مرحبا بهم أجابوهم بقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء وهو تعليل لقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم والضمير في قدمتموه للعذاب ومعنى قدمتموه اوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار هذا أيضا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أي يضاعف العذاب لرؤسائهم